فَإِنَّ خَلَقَنَاكُم مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقِتُمْ وَغَيْرُ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي الْأَرْحَامِ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 وأنه يحي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية وأن الساعة آتية إلا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.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 من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، فليمدد بسبب إلى السماء، ثم الليقطع فلينظر، فلينظر هل يذهب نكيده ما يغرض؟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 فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم من مطامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها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 ومن يرد فيه بالحد بظلم نذقه من عذاب اليم واذ بوائنا لإبراهيم ما كان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود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 فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثمَّ اليقضوا تفثهم واليوفون ذرهم واليتطوفوا بالبيت العتيق، ذلك وَمِنْ عَظِمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّكَ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إلَّا مَا يُتَلَعَ لَكُمْ فجتني برِجسَ من الأوثانِ وجدتني بقول الزور حنفاء للهِ غير مشركينَ بي وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ بِنَا السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْر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 وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذْتَنَّ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ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 وفي هذا يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء أعلى الناس فأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولكم فنعم المولى ونعم النصير